إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شهر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم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 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ أَن نَّطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلًا نُّصِبَ وَأَنتَ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَذْلَامِ ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فَمَنِ اطَّرَ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله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 وإنكم تمرضوا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أو لمست النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدة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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَّ الله عليم بذات الصدور يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الَّذِي أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَرًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَالٍ منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض فِي جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 فبعث الله غرابا يبحث في in ليريه كيف to show him قال يا will carry his brother's مثل هذا الغراب Oh my god, I من afraid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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وييسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْ الذين في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا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 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم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 تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعن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 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَنْفَ بِالآَنْفِ وَالآَنْفَ بِالآَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 وَيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ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 لا الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْ لِفُوْنَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِينُونَ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 ان لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى, يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْلِحُوا فَيُصْلِحُوا عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِي أَنفُسِهِمْ عَدِيمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 ربهم من فوقهم، لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم فما بلغت رسالته والله يعصى من الناس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 فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ فَاسِقُونَ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ للذين وَالْيَوْمِ اليهود والذين مَنْ ولتجدن اللَّهَ وَرَسُولَهُ للذين كَانُوا الذين قالوا أَبْنَاءَهُمْ نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعونا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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفوا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحو انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغض افي الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا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 لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هدياً Headyan baligh الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينفق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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقَلَائِدِ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 قل لا يستغي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم لكم الله عنها والله غفور حليم قَد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او آخران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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا وَلَا ولا نقتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَلَّ يَعْنِ يُقْسِمُ أَنِي بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن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 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ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 وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 وَإِقَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَحْضُونِ وَأُمِّي إِلَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وَإِنْ تغفر لهم فإن